فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم da je كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاكوا بأسنا قل قُلْ <تصفيق> فَالِلَّ شاهد ما هم ودت تتبع سِرَتْ وَهُوَ بِرَبٍّ فِيهِمْ يَعْدِلُ شَئٌ أَنْ تُغْرِيَ النِّسَاءَ إِنْ إِحْسَنْنَ فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقابل فواحش منها وما بطن ولا تقتل إِنَّ لِلَّهِ حَـمْدًا وَنَظْرًا إِنَّ